بسم <تصفيق> <السلام> الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّينَ أَحَسِبَ ولقد مكناكم السيئات والذين آلوا لَنَكُنْ لِإِنْ مَن فَلَنْ تَطَهُما إِلَى يَوْمَ يُرْجَعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ Well, ما استخرتم من دون الله أوسانا ما ودت بينكم في الحياة الدنيا مودة بين وقال إن كم لا تأتون الفاحشة ما سبقوا بلا من أحد. Thanks. قبل <تصفيق> Oh. <laughs> جنونك الدكتور No! يا وراء فانت تجري مني وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَانِ I'm mm -hmm. That even لفضيله <تصفيق> الدكتور